بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين في رواية أن نوفي عن السكون التي بحثناها في الأيام السابقة أدت مرات مرتنا هذه الرواية على المرتين مرتنا هذه الرواية وشابنا الشهيد الصدر رحمه الله كان يبني على ضعف كل رواية فيها النوفل وإن كان يؤمن رحمه الله كان يؤمن بي بوثاقة السكوني نتيجة قول الشيخ الطوسي عملت الطائفة كان يؤمن بوثاقة السكوني لانه حينما كان يقع في طريقه النوفلي كان يناقش من ناحية السنة فنقول النوفلي ضعيف يعني ضعيف ما ادم الدليل على ضعفه انما ما دليل على وثاقته وقيل انه اصبح غاليا في اخر ايامه هذا حتى لو ثبته ما يدل على عدم الوثاقه قد يكون موثوق لكنه عقائديا وغير صحيح على أنه يقال أنه لم يشهد في رواياتهما ما يؤيد كونه غاليا يعني الغلاد يروى عنهم روايات تدل على ال... على كونه غاليا لكنه هذا إنه في الإمام لم يرى منه شيء من هذا القبيل على حال لا دليل على وثاقته. أحد إخوتنا القدامى كان يؤكد أنه نوفي لثقة وذلك لأن الشيخ الطوسي ما دام أنه قال عملت عملة الطائفة كيف عرف الشيخ الطوسي أنه عملت الطائفة بأخبار سكوني وأخبار السكوني تسعين بالمائة من عنده إذا مو أكثر من عن طريق النوفلي إن كان عملت الطائفة بأخبار السكوني اذا عملت الطائفة بأخبار النوفلي فبنفس النكته النوفلي يكون ثقتان امس أعطاني أحد اخوة الحضار كتابا لسيد محمد رضا ابن المرجع الموجود حالا في النجف الأشرف الله يحفظه ان شاء الله من كيد الأشرار هذا الكتاب بعده نكهات حول ابطال هذا الراي يعني ابطال توثيق النوفلي يقول رغم انه كل ال كل الاسانيد الى كتاب السكني اسناد شيخ الطائفة رحمه الله واسناد النجاشي رحمه الله واسناد الصدوق رحمه الله كلها تمر بالنوفل ما ذاكرين السند إلى السكوني عن غير طريق النوفل كلها هكذا ومن هنا يقال انه اذا النوفل هم ثقه يقتبار انه اذا كان عمل كيف يعرف الشيخ طوس عملك الطائفه لاخبار السكوني, السكوني كلها تقريبا الا ما شاد عن هذا الطريق يذكر هو السيد محمد رضا حفظه الله نكات انا اكثر النقاط اللي يذكرها ما اتعرف لها وقسم منها اصلا لا غيمة لها في نظري لكن المهم شيئان احدهما اخبار نادرة الوجود نادرة الوجود جدا في الكتب الاربعه ووصل الروايه الى السكوني لا عن طريق النوفلي وهذه أعداد انا عددتها وطلعتها من الكتب اعداد لا قيمه لها لا تقف امام تلك القرينه تلك ذاك الكلام اللي يقال المهم نكته واحده والتي هي نسبيا قويه ما لا باس بها وهي أنه هناك كتب يظهر من مراجعه تراجمت اصحاب هذه الكتب وانا راجعت كل واحد واحد راجعت اليوم. يظهر من ترجمة أصحاب الكتب وإن كان هم, هذول الأصحاب هم اغلبهم الأصحاب أغلبهم يعني كثير عدد منهم أصمتا بفتغتهم لكن على حال لهم كتب ينقلون عن السكوني بعد نوفي لماك ينقولون عن السكون وأسانيد أصحاب كتبنا كل واحد منا فيه ترجمه ذاك الشخص موجود راجعتها والقمد ما يلي هذا قد بعد يخرب الحصاب عنه يثبت أنه أدنك الحق كان مع اشارنا الشهيد الذي رغم إيمانه بوثاقة السكوني ما كان يؤمن بموضوع نوفلي وهذا ما يلي أنا كتبت هنا ربيع بن سليمان طبعا لم تثبت وثاقته هذا ربيع بن سليمان قال النجاشي كوفي صحب السكوني وأخذ عنه وأكثر يعني أكثر من الأخذ عن السكوني وهو قريب الأمر هذا ربيع بن سليمان قريب الأمر يعني من السنة اللي قريبين للشيعة ابن الغضائري قال روى عن إسماعيل ابن أبي زياد عن السكوني كتابه عن جعفر بن محمد عليه السلام أمره قريب يعني هذا ربي عبد السلام أمره قريب قد طعن عليه ويجوز أن يخرج شاهدا هذا أنا طلعت من معجم الرجال بحسب الطبعة الاخيره اخر طبعة مع المعرجة الرجال مطبوقة للطبعات اخر طبعة الموجود انا طلعت من المجلد الثامن صفحة مئة وخن صفحة مئة وسبعة وسبعين هذا نقطة هذا رقم لا بأس به ورقم آخر النجاشي هم أنا هذا طلعت من معجم الرجال نفس المجلد صفحة 145 النجاشي يقول بشأن أمية بن عمرو الشعيري هذا هما ما كنا على وثائق ظاهره كوفي ها اميه بن عمرو الشعيري هذا شعيري يعني من نفس عشيره السكون يا ام شعيري من نفس العشيره كوفي اكثر أكثر كتابه عن إسماعيل السكومي كوفي عن الكتاب وأكثر كتابه مروع عن إسماعيل السكومي خب الصدوق رحمه الله هذا استخرجته من معجم الرجال القهبائي ما للقهبائي يعني هو موجود هذا فيه مشيخة الصادوق لكن بما أن مشيخة الصدوق مذكورة لا متكورة لا بترتيب يعني ماذا المش الصدوق ما مرتب مشايخه بشكل حروف حروف الإفباء أو حروف الابجديه ولا هذا صعب أن يستخرج يستخرج الله يرحم صاحب مجمع الرجال القهبائي هذا مرتبة بشكل الخروف بشكل الخروف فأنا طلعت من مجمع الرجال المجلد السابع مجمع الرجال هذا الطبع اللي بي لث مجلدات يعني هي نفس السبع مجلدات مجمعيها مجمع الرجال أساسا سبع مجلدات أخيرا مجمعة في ثلاث مجلدات في المجلد الثالث يعني في الحقيقه في المجلد السابق يعني باعتبار اخر المجلد يصير صفحه مائتين وثمانية وعشرين طريق الصدوق الى اميه بن عمرو الشعيري ما أدري أن أكتب شعيري أو شغري ما أدري كاتب أكتب أنا أظن الشعيري عن السكوني طريقه هذا أحمد بن محمد بن يحيى عطار عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن هلال أحمد بن هلال هذا الخبيث الملعون العبرتائي المعروف يعني السند مصحح عن اميه بن عامر عن إسماعيل ابن مسلم الشعيري إسماعيل ابن مسلم الشعيري نفس السكوني هذا يسمون إسماعيل ابن مسلم الشعيري هذا فهو هذا المقدار محتمل أن, يك... إن كان هذا يكفي يعني نقول أنه أفض أنه في زماننا لا يوجد بأيدينا أخطار نفحا انتهى إلى السكوني عن غير طريق النوفلي النوف إلا بعدد الأصابع لا أكثر إذن قد يفترض صحة ذاك الكلام وهو أنه النوفلي إذن ثقة وإلا لما أمكان عمل في الاخبار لكن عجبا في زمان الشيخ التوسيهما كان هكذا مع وجود هالكتب صح الكتب الأسانيدها المونقية بس على كل حال مع وجود هالكتب اللي كانت بأيديهم و به روايات كثير عن السكوني عن غير عن غير الطريق النوفلي إذن كيف نستطيع أن نجعل هذا شاهد أن نج نقول ما دام أن عملت الطائفة برواية السكوني إذن عملت الطائفة برواية النوفلي كيف نستطيع أن نقول هكذا هذا استدراك ل بحثنا الذي جاء في في رواية ظننا حديث ضن موردين تعرضنا لذلك الرواية. الآن نرجع إلى البحث الذي كنا فيه كنا نقول. لدينا طوائف ثلاث من, الأخ من أخبار التحليل الراجع إلى ما نبحثه من مسألة أنه لعل لا نستطيع أن نصحف بذلك بيع الفضولي بالاجازة المتأخرة على ما ادعاه السيد الخوي رحمه الله ان هذا أحد الأدن على الأغل احتمال الصح موجود عندي يعني هل كتب بس خب هذه كتب تقريبا كلها ساقطة يعني كتب من ناحية سندية معتبرة وقندث ما اعتمد عليه كلهم النجاشي وال والشيخ الطائف والصدوق كل كلهم اعتمدوا على هذا الطريق الطريق اللي في نوفلي هذا موجود بس خب على كل حين هكذا الكتب في زمان الشيخ الطائفه الذي قال عملة الطائفة بأخبار السكوني هالكتب كانت موجودة, موجودة بعد ما أعرفش كتب تستطيعون أن, أن تجعلوا هذا مناقشة في ذاك الكلام على كل الاحتمال الصحة موجود عندي ولهذا تعرضت إليه اما الروايات التي كنا نتحدث عنها اخبار التحليل قلنا هناك طوائف ثلاث قد ترجع الى بحثنا ويتصور او يتخيل انها تدل على صحه الفضول بالاجاز اولا ما كان خاصا بالاماء اللاتي يؤثرن كان كان يتم تاثيرها عن طريق الحكومات الاسلاميه المنحرفه كحكومه بني اميه يؤثرن من قبل الكفار هذا الطائفه الاولى الطائفه الثانيه تحليل الخمس روايات تحليل الخمس الواردة ليس في الخمس الذي يتعلق بالشيعي إذا تعلق به خمس إذن حلال أن لا يدفع ويأكل لا منهج وإنما الخمس الذي انتقل إلى الشيعي إما عن طريق سني لا يؤمن بالخمس او عن طريق شيعي فاسق لا يخمس حتى وان كان نظريا يؤمن بالخمس لا يخمس وتحت هذه الطائفه اشرنا اظن الى ثلث روايات ادعن ما مشتبه صحيحة صالم بن مكرم إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا عطية فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم الغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلا يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا يحل لما إلا لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا لما ما ودنا أحد قعد ولا أحد ميثاق فبعض ظاهره أو تجارة أعطيها أو شيئا أعطي أو تجارة أو شيئا أعطيه ظاهره أنه أعطيه وهو محمل ثقل الخمس مو أنه باقي عد الشيعي وإلى أن مضت سنة فتم زال عن المؤونة فتعلق بالخمس الخمس وإنما هو محمل بهذا الشكل هذه الرواية الرواية الثانية الصحيحة يونس ابن يعقوب ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم هذه الرواية لطيفة وطريفة يعني يقول هذا المال حينما كان بيد ذاك الخبيث احنا ما كنا نقدر ناخد من عندكم. ننتظر الى ان ينتقل لكم ناخذ منكم هذا, ما... هذا خلاف الانصاف ما انصفناكم انكلفناكم ذلك اليوم هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة ما رواه الشيخ بسنده الى سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عدد أبي نصر عن أبي عمارة هذا أبي العمارة قلنا له قلنا أنه مشترك بينه موثوق وغير موثوق لكن رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر شاهد على أنه ثقة هذا عن الحارث بن المغير النصري عن أبي عبد الله قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك فقد علمت أن لك فيها حقا هذا يعني شنو غير عن في الملكة يقصد يعني بقى عندنا إلى أن صار سنة وزاد على المؤون فصار في حق هذا أو لا مقصود أنه وقعت في أيدينا وهي محملة حقك وقد علمنا أن لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والر ابائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا هذا إن كانت العبارة هكذا كما هو وارد في الوسائل كل من والى آبائي فهو يعني هذا الذي والى آبائي هذا الشيء فهو في حل مما في ايديهم يعني الضمير الاول مفرد والضمير الثاني جمع في أيديهم يعني هذه غير العبارة ظاهرها أن مرجع أحد الضميرين غير مرجع الآخر فهو مرجع هذا الشيعي المؤمن الذي ملتزم بأنه إن كان هناك حق للإمام يدفعه إلى الإمام في أيديهم هذا راجع إلى أولئك الخبثاء خبثاء باعتبار الانحراف العقادي او خبثاء باعتبار انه انفسق امشي على انه انفسق ان كان يشمل او لا فقط هم راجعون الى, إلى المنحرفين عقائدين او كلاهما قل هذا وذاك فليبلغ الشاهد الغائب لكن في نسخه في نسخة التهذيب في سن في نسخة التهذيب كل وانيرين وانرجان فهم في حل مما في أيدين في نسخة التهذيب التهذيب هكذا اذن هذا فهم في حل مما في أيديهم إذن هل يعني أنه الشيعة في حل مما في أيديهم يعني حتى الخمس اللي يتعلق بهم هم في زمن الغيبة ما داعي يدفعون هل هكذا يفسر؟ هذا بغض النظر عن, عن أن اختلاف النسخ لابد النسخ اللي كان صاحب بالوسائل كان حشق المكتوب بأنه فهو في خل مما في ايديه اختلاف النسخ بعد يسقط الاطلاق إما هكذا أو نقول حتى على هذه النسخه فهم في حل مما في ايديهم احتمال اختلاف مرجع الضميرين وارد صح كلاهما بصيغة الجامع هم يعني الشيعة في حل مما ايديهم يعني في حل, حل مما في ايد السنة هذا ممكن فاحتمال ان هذا مرجع الضميرين يختلف وارد رغم انه كلهما جام يعني حينما صار أحدهما مفرد والآخر جام نفس أن هذا مفرد وذاك جام قرينة على أن مرجع الضميرين يختلف لكن حينما صار كلهما جام هل قرينة نفقدها لكن يبقى ما نقدر ننفي هذا الاحتمال احتمال انهم راجعون الى الشيعة وفي ايديهم راجعون الى السنة هذا الاحتمال لا دافع له اذا فلا يتم في الحديث اطلاقون افرض المجمع مجمع اطلاقه يسقط بالاجمع يبقى ايضا القدر المتيقن هو تحليل ما كان بأيدي السنة و تعلق بالخمس ولم يدفعه الامام يقول بعد ما نجي نأخذ منكم انتوا الشيعة حينما ينتغل لكم ولو فرضنا الاطلاق هم هذا الاطلاق ما تخلق مشكلة لانه, لأنه بعد احنا بحثناه في كتاب الخمس الروايات المعارضة المصرفة لا يحل لأحد هذا عن الامام صاحب الزمان لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف بمالنا وروايات من هالقبيل التي صريحة في عدم تحليل بالنسبة لنفس مال الشيعي ماكو تحليل تلك تقيد لو فرضنا أنه مطلق فليكن الإطلاق مقيد على كل حال هذه هي الطائفة الثانية من طوائف التحليل التي قد يتصور أنها تصحح الفضولي الفضول بالإجازة الطائفة الثالثة الواردة في الأنفال وعندتها رواية أبي سيار إني كنت وليت الغوص فأصدت أربعمائة ألف درهم يبدو أنه هذا كان يعمل هذا أبو سيار يعمل في أجهزة, أجهزة حكومة الواسطة اللابد بإذن الإمام كان لأنه رجل متدين وشيقي وملتزم رحمة الله عليه يقول ولوني الغوص الغوص أعطوا بيدي فانهم بالغوص اخرجت وبالتالي اربعمائة الف درهم حصلت وقد جئت بخمسها هذا خمسون كان يفكر ان هذا خمسون تعلق بمال الشيعي المهم قال له لا كل فارغة كلهم وكان يفكر ان هذا خب ربح أربعين ألف خمس يجب أن يدفع خمسة إلى دم. فقد جئت بخمسة ثمانين ألف درهم. وكرهت أن احبسها أن عن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا هذا بعد ما لا بمال السنني وتعلق به لا هو مال هو شقيق هذا مال جبت لك بالخمس في أموالنا قال الإمام عليه السلام وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس هذا الخمس إلا خمس ما لنا هذا أنفال كل ما لنا فما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلى الخمس يا أبا سيار الأرض كله لنا فما أخرج الله منها من شيء فأولنا قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله ما يخالب كل أجبر قال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون هذا تحيل الأنفاء على الأنفاء حل للشيعة ما دام الفرج غائب عجل الله فرجل وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم هذا نسخة للشيخ الشكل فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم هذا يجب الشيعة طسق ما كان في أيدي السنة شمال هذا الظاهر أن هناك سقطة هذا السقط في الكافي موجود يعني الكافي عادة هو أدق واصح من, من كتب الشيخ الطوسي من جملة موارده هذا كتاب الشيخ الطوسي هالشكل مكتوبي فيجبهم في طس ما كان في ايدي سواهم فإن كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم فيخرجهم منها صفرة لكن في نسخة الكافي هالشكل موجود فيجبيهم بس ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم يعني في أيدي سوم فإن كسبهم من الأرض محرم يجي هذا ظهر أن هاي نسخة صح هذه رواية أبي سيار مصدرهم أذا تردون أمضيكم الوسائل مجلد تسعة بحسب طبعة آل البيت باب أربعة من الأنفال حديث اثنين صفحة خمسمية و... اثمانية وأربعين هذا المصدر وفي التهديد ماذا تردوه مجلد أربعة بحسب طبعة الآخندي صفحة 144 رقم الحديث 403 والكافي إذا تردوا المجلد الأول يعني أصول الكافي المجلد الأول صفحة 408 بحسب طبعة الأخندي الحديث الثالث من باب أن الأرض كلها للإمام ها نعم ما اسمه سنة الرواية سنة تام سخل اللي أنا من الرسائل فبإسناده يعني إسناد الشيخ إلى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيس Harmon عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسما ابن عبد الملك سندوته وكذلك سند كلينهم كليني عن محمد النيحي عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار فستندتهم بقي مناقشة كلام السيد الخوي رحمه الله نحن نعتبر أن هذه الطوائف الثلاث كلها أجنبية عن مسألة تصحيح بيع الفضولي هذا إن شاء الله ضمن غد وبعد غد نبحث إلى أنه إن شاء الله بحوله بقولته